والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون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 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبط يجعلون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 وشهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا فَتَطَّنَّرَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا, جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارُ كُلَّمَا مِنْ ثَمَرَةٍ كلما رزقوا منها من ثمرة، قالوا هذا الذي رزقنا مِنْ قبل، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوب به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة، وهم فيها خالدون.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 والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماوات فسواهن سبع سماءات فسواهن سبع سماءات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إنني جاعل في الأرض خليفة قالوا أت يجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء، وأنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وأعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم.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 قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إنني أعلم غيب السماوات قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذا قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رعدا حيث شئت ما وكل منها رعدا حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين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 إنه هو التواب الرحيم قل نهضط منها جميعا فإنما يأتينكم مني هدا فما تبع هدا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك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 افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وان انها لكبيره الا على الخاشعين وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم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 ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ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 ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُطُونَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ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 مَبَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدو ودخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدو وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ لن عَلَى طَعَامِهُ وَاحِدٍ فَدُعُو لَنَا رَبَّكَ فَدُعُو لَنَا رَبَّكَ يُخْرِج لَنَا مِمَّا تُمْتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَاهَا وَفُومِهَا وَعَدِسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَدَلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير الحق.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 اذكرو ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتديتم منكم في السبد فقلنا لهم كونوا فقلنا لهم كونوا قرادة خاسين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعضة، وموعضة للمتقين. وإذا قال مُسالقُ مِنْه إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي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 إنه يقول إنها بقرة صفراء أفاقع اللونها صفراء أفاقع اللونها تصر ناظرين قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فادارأتم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 نقست طنوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره فهي كالحجاره او اشد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان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 وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثم يحرّفونه من بعد ما عقروه وهم يعلمون وإذا لق الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثنهم قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به Yiğitlerin yolunu أعجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسفرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتغو به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا, وقولوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وأقيموا الصلاة, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ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 تقتلون أنفسكم، تقتلون أنفسكم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظهرون.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 شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة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 أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَنقُتِنُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ذَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ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 سب البينات ثم تخذتم العجل من بعده ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.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 صنّاس على حياة، ولا تجدنهم أحرّصنّاس على حياتهم، ومن الذين أشرّقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وما هو بمزحّزحه من العذاب، وما هو والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك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 ليرلم من كان الله عدو للكافرين فان الله عدو للكافرين ولقد انزلنا اليك ايات بينات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 يَقُولُ لَئِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُ فَ يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ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 وعند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وقولوا ظرنا وسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أي ينزل عليكم أي نزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته ما يشاء والله ذو الفضل العظيم ما نسخ من آية أو نزها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟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 فعفو واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله إن الله بما تعملون بصير، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمان لهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بل من أسلم وجهه لله وهو محسن، فله أجهه عند ربه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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يثنون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامه فاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات بل له مَا في السماوات والأرض كل له قانطون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمره وإذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تبتنا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم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 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَنَّهُمْ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ وَعَاهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَحِرَ بَيْتِيَ أَنْطَحِرَ بَيْتِيَ لِالطَّائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَالْضَكَاءِ السُّجُودِ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 أَطْرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَمِئْسَ النَّصِيرِ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 وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتنو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم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 أَنِّي أَنْزَلْتُ لَكُمُ الْقُرْآنَ الْحَقَّ الْعَزِيزُ فَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنتُم تُمْصِلُونَ أَم كُنْتُمْ شُهَدَاءً إِذْ حَضَرَ يَعْطُوَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسمايل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا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 ومن أحسن من الله صبغته ونحن له عابدون قل أتحاجونا في الله وهو ربنا وهو وَلَنَا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن وإسماهيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم وَمَنْ ومن أظلم كَتَمَ كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عنه ما تعملون؟ تلك أمّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.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 وَسَقًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِدَلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ إن كانت لكثيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بناسل رؤوف رحيم وَنر تقل ب وجهك في السماء فَلَنْ والك قبةً تقهاَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيث مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنِ اتَّجَهْتَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعَ قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من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 حجت الا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشواني وليتم نعمتي عليكم ولا ان تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويزكيكم ويعلم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 والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله بِهِمْ وَرَحْمَةٍ وَأَولَائِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي الطوّف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليّ إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البيانات والهدا من, من بعد ما بينا من ما ذينه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويَلْعَنُهُ الْلَّعِنُونَ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عَلَيْهِمْ وأنت تواب فأولئك عليهم وأنا التواب الرحيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس جميعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولاهم يضرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو وَالرَّحْمَٰنُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَالْفُلْكِ الَّتِي تجري فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ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 وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات القوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله آداب والذين آمنوا أشد حبا لله ولم يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله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 ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن إن لنا كرّة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا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 هم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم اشكور لله واشكور لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت تودم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله Allah'a <Gülüşmeler> فمن اضطر غير داعٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك ما يأكلون فيه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 كتاب بالحق، وإن الذي نختلف في الكتاب لفي شقاق بعيد، ليس البراءات والوجهاكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر بالله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة.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 الحق بالحق والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفاه من أخيه شيئا فاتبع بالمعروف فاتبع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ذالك تخفيون من ربكم رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة ياول يا الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً للوصية إن ترك خيراً للوصية للوالدين والاقربين بالمعروف، بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما أثمه على الذين يبدلونه.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 وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام وخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتُكبِرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دعان إذا سألك عبادي عني فإني قريب, فإني قريب فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به, وليؤمنوا به لعلهم يرشدون إلا لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن فالآن باشروهن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 114. تلك حدود الله فلا كَذَلِكَ كذلك يبين الله آياتهم للناس لعلهم يتقون 115. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام فريقا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 اللهم لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذي نقاتلونكم ولا, ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلواهم حيث ثقفتمهم وأخرجهم من حيث أخرجتم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلواهم عند المسجد الحرام حتى لا ينقاضوكم في فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين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 في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج اشهر المعلومات فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فصق ولا جداله الحج وما تفعلون من خير يعلمه الله وما تفعلون من خير يعلمه الله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 وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيت مناسككم فذكروا الله كذكركم فذكروا الله كذكركم اباؤكم او اشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا فمن الناس من يقول ربنا اتنا في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 عدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتق الله واعلموا أنكم إليه تحشرون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 وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرة والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم فحسبه جهنم فحسبه جهنم ولبئس المهد ومن الناس من يشري نفسه بيترا ما أرضاه إلا الله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ذللتون بعد ما جاءتكم البينة فعلموه فعلموه أن الله عزيز حكيم هل يضون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام في ظل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلْزَنِي إِسْرَاءَ إِلَى كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 فَبْعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فينختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أطوه من بعد ما جاتوا البينات البينات بغيا بينهم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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما ما يأتيكم ولم مثل الذين خلو من قبلكم مسّت البأساء والضراء وزلزوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب انفاقا ماذا ينفقن قل ما انفقتم من خير فلوالدين والاقربين فلوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير إِنَّ اللَّهَ بِعَلِيمٍ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ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 وَالْقِتَالُ فِي هَذَا كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ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 وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك, أولئك يرجون رحمة الله واللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينقضون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى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 والله يدعو إلى الجنة والغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط فاعتزل نساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حفظ لكم فَاتَّقُوا حَرْفَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 فَإِنْ فَأُوْفَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ تَقْرُؤُونَ ولا يحل لهم ان يكنتم ما خلق الله في ارحامهم ان كنتم يؤمنون بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم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 إلا أن يخافا ألا لا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما ما افتدت به تلك حدود الله فلا تحتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ومن يتعد حدود الله ومن يتعد حدود هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فانطلقها فلا جناح عليهما ان يترجا فلا جناح عليهما ان يترجعا إن ظننا ان يقيم حدود الله وتلك حدود الله مبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم نساء أخذ لغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتأ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 فلا تعذلهم فلا تعذلهم أنك إحنا أزواجهم إذا تراضوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذالكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يُقْضِعْنَ أولادهن نحو لين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضاع روالدة بولدها ولا مولود له بولده ولا مولود له بولده وعلى الورث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح على وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون يَالُونَ ظَنًّا زَائِرَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء من خطبة نساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا توايدون سرًا ولكن لا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 وَقَدَ فَرَدْتُمْ لَهُمْ فَرِيضَةً فَنِصُ ما فَرَدْتُمْ إلَّا أَن يَعْفُونَ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 ولغير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم فلا عليكم فيما فعلنا في انفسهم مما معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متع بالمعروف حقا على المتقين كَذَلِكَ يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَدَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا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 مَن ذا الذي قرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له لَهُ له أضعفا كفيرا والله يقبض ويبيس وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي اللهم بعث لنا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 فَرَمَا مَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَمَنَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم بقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة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 ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا طَاعَنُوا لَنا الْيَوْمَ طَاعَنُوا لَنا الْيَوْمَ بِجَانُوتِ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن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 ولما ظرزو لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا قالوا رَبَّنَا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله فقتل داود جال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 وآتينا عيسى بن مقيم البينات وأيدهناه بروح القدس ولو شاء اللهم قتلت للذين من بعدهم من بعد ما جاءت البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم قتتلو ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من ما رزقناكم قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا ذَا الَّذِي يَشْكَعْهُ إلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين. تبيّن الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى، فصاملها، والله سميع عليم.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 خلدون، هؤلاء كأصحاب النار، هم فيها خالدون، ألم تر إلى الذي حَمَّى؟ إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت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 يُنفِقُ مالَهُ رِئاً ناسٍ كَالَّذِي يُنفِقُ مالَهُ رِئاً ناسٍ وَلَا يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَاضٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدَاءً لَا يَقُدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ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 فَهَاضِعْثاً فَإِلَّا مِنْ يُصِبَهَا وَادٍ فَتَطْلُو اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْتَقُونَ لَهُ جَنَّةً مِنْ نَخِيرٍ وَأَعْنَابٍ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 لكم تتذكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم ولا تيمم الخبيث منه توفقون ولست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 ونفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الرба إنكم مؤمنون. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبت فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانوا عسرة فنظرة إلى من سرق وأنتصدوا خير يظلمكم إنكم تعلمون، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، ثم تُوفى كل نفس ما كسبت، ثم تُوفى كل نفس ما كسبت، وهم لا يظلمون.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 فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلِ الْوَلِيُّ فَلْيُمْلِلِ الْوَلِيُّ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهَيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْخَلِ الشُّهَدَاءُ أو إذا ما دعوه ولا تسأم أن تكتبه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقساط عند الله وأقوم للشهادة وأقوم للشهادة وأدنا أن تعتربو إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة حاضرة, إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار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 فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدي الذي أتى من أمانته واللي يتق الله ربه واللي يتق الله ربه ولا تكتب الشهادة وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثَمْ قَلْبُهُ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 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها say وعليها مكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفوا nağhfir lenâ verhamnâ veğfir أغضنا على القوم الكافرين.